وقال الذين كفروا لرسلهم لا نخرج أنكم من أرضنا أو لا تعود أو لا تعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لا نهلك النظالمين ولا نسكن أنكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار من ورائه جهنم ويُسقى من ماءٍ صديد يتجرّعه ولا يكاد يسيغه يتجرّعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بليل ومن ورائه عذابٌ شديد.